أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن ظلم ممن افتلى على الله كذبا وكذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كُنَّا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم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 أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم نمثالكم ما فرط الله في الكتاب من شيء. ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صموا وبكموا في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل رأيتكم إن تيكم عذاب الله أو تتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى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 إني ألاك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل لآ كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب لا فلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضال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 كل فضل على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجب بينهم واهدناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشتروا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة فَإِنَّ يَقْفَرُ بِهَا أُولَئِكَ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُ بِهَا بِكَفِي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 وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا توفكون فالق الإصباح وجاعل اللي سكنا والشمس والقبر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا لآيات قوم يعلمون. وهو الذي أنشت شاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا لآيات قوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ما فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضراً أخرج منه حب متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعنب والزيتون والرمان مشتبه وغير متشابه <تصفيق>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 لئن جاءتم آية ليؤمنن بها قل إنما لا آيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون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 الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما ترجو إليه وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذرو ظاهر الثم وباطنه إن الذين يكسبون الثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تقولوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفِسق وإن الشياطين لا حون إلى أولياء من وإن طعتمهم إنكم لمشركون أو من كَانَ كان فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ له يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ الناس كمن فِي في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين لِلْكَافِرِينَ مَا ما يَعْمَلُونَ يعملون وكذلك جعلنا في كل قريتنا كابرا مجرمين يمكرون فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، وإذا جاءتهم آية قالوا لن من حتى نوت مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالاته سيصيب الذين أجرموا صغار عيد الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل ص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 وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسم اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هذه لَنَعَمِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَأَن يَكُونَ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفًا إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمْ الله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 كل مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قلاء الذكرين حرم أمل سيين أما اجتملت عليه أرحام لنثين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين قلاء الذكرين حرم أمل ثيئن أم اشتملت عليه أرحام ثيئن أم كون شهدا أيذ وصاكم الله بهذا فمن أضل ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد في ما أُوحى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة نودما مصفوح نول حماخ زير فإنه رجس أو فسقاه إلا لغير الله به فمن اضطر غير باع ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ذفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحوم وما إلا ما حمل الظهور أو, ما أو الحوايا أو مختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإن لصادقون فإن كذبوك فقر ربكم رحمة واسعة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 يَدْعُوكُم مِّنْ نَّمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُم وَإِيَّاوَهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا ولا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وسعها وإذا قلتم قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ولو كان ذا ذَا قُرْبَى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 نزلناه مبارك فاتبعوه واتقول أن لكم ترحمون أن تقولوا إنما الْكِتَابُ الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كُنَّا كنا دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ أو تقولوا أُنْزِلَ عَلَيْنَا علينا الكتاب لكنا مِنْهُمْ منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم كذب بآيات الله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 بكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلايا فنرد ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلغكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم